امنيه لغه لم تجادل براقا رغم الازمان عبق طالوا رايات الخفقات وتويتها وتتسالق لها <تصفيق> أعلم الله يا شيطان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة المتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته طيبين طاهرين ورضي الله على منتبعهم بإحسان إليه من الدين أما المؤله رحمه الله ونفع عن جوائه العلمين ورضي عنه باب الفاعل قد. قال رحمه الله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وأقول الفاعل له معنيين أحدهم ألغوي والآخر استلاحي أما معناه في اللغة فهو عبارة عن من أوجد الفاعل في اللغة ولكل لم يسبقهم فاعل في اللغة فهو فاعل مثلا يقول زيد, زيد ميتم فهو فعل في اللغة, يعني في اللغة. فهو فعل ايه اه انما ذلنا اللغة فهو اوجد الفعل ولكلم يسبقه فعل ولكن في الاستلاح اه غير ذلك فهو في الاستلاح الاسم المرفوع المرفوع قبله فعلون هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله لابدت تقييد هذا فيه تقييدين الاسم يكون مرفوع ويكون مذكور قبله فعله كما قالوا له وقلونا الاسم هنا لا يسمى للفعل هيخذ الفعل ولا لا يسمى للفعل ولا الحرب فلا يكون واحدا منهما فعله وهو يعمل الاسم الصاريح والاسم المؤول بالصاريح وهو يعمل الاسم الصاريح والاسم المؤول بالصاريح وجعلنا الاسم المؤمن بالصاريح أما الصاريح فهو فهنحه نوح نوح في قوله تعالى قال نوح قال نوح هل قال هل يسبق ف اه هو الفاعل ان هو الاسم مرفوع يرفع ابراهيم يرفعها فعل وبعده فاعل ابراهيم وام من اول للصريح قوله تعالى اول يكفيه ان انزلنا هذا مؤول بالصريح ماهوش صريح يعني الفعل ماهوش فان والمفهوم حرف توكيد ونصب و... ولا ان ان ان حرف تنكيد ونصب ولا اسمون مبني على السكون في محل نصب فان انها هي اللي انصبت على انها في محل نصب وانزلنا فعل ماضي بين الماضي, الماضي وفعلنا انزلنا يعني فعل وفعل وشكون اللي انزل لا لا نو في محل رفع خبر في محل رفع خبر خبر ان وان وماذا حالته عليه فيه تاويل لبصدارين فاعلين يكفي اولا يكفي يكفي هذا كمان والتقدير او يخفيهم انزالنا انزالنا هذه لا لا المصدر المؤول ومثال قولك يسرني ان تتمسك بالفضاء يسروني كماي والنور اللي بخايه عليا هاني تتمسك بالصبر اي ان حب مصر يعني مصر تتمسك في المضارع صح تتمسك بالفضائل تمام المسطر الاول ايه يسروني تلسو اللي بالفضائل بتاويله صح وقولك أعجبني ما صنعت هذا يوجد فيه تأويل مصدر أعجبني أعجب على الماضي وإن الوغاية وإن الوغاية أعجبني ما أي ما صنعت أي صنعت في النفاية صنعت في النفاية التقضي فيه ما في نول يسرني تمسكك وأعجبني صنعك و قولنا المفروع يعني الاسم المفروع هو اللي يكون فاعل يخرج ما كان مصوبا مثل اللي يكون مصوبا أو مجرورا فليكون واحد منهما فاعلا و المذكور المذكور قبله فعله يكون الفعل قبل الاسم فيكون الاسم مرفوع لا يكون فعل قمت انا يخرج المبتدا المبتدا يكمس قوس فعل وكذلك اسم ان ان ان زيد والله ان يكون شان لك فاعل ان واخواتها لم يتقدمهما فعل البتات وهي خرج اسم كان واخواتها خبر ان الشيخ خبر ان دون خطا ان هو يكون مرفوع بان هو يكون مرفوع خطا خبر يكون مرفوع صح احنا قلنا يعني اللي الفاعل هناك يكون قبل فعل يكون بدا يكون قبل فعل انما ان واخواتها اعول ما الفعل ما كان مش موجود مو. ان والخبر نتا هو المتاخر لم يتقدم ويخرج ايضا اسم كان واخواتها كان فعل ماضي وبعدها الفعل يكون اسمها ما يكونش يعني الفاعل وأسمى كادا كادا وأخواتها اسم كادا أو كادا هذه أسمها مرهوة فإنهما وإن تقدمهما فعل فكادا كادا فعل ولكن وإن تقدمهما فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما أذكر فعل ليس يسمى الخطأ والمراد بالفعل ما يشبه ما يشبه ما يشبه ما يشبه الفعل شلرتين بالفعل يعني ماسططوش اللي الفعل اللي يكون سابق الاسم يكون دائما دليل الفعل ولو كان يشبه الفعل كاسم للفعل في, في نحو هي هات هي باودة هي, هي هاته هديك اسم, <تصفيق> اسم فعل ولكن الفاعل بعدها يكون فعل حتى وهي ماهيش فعل اسم فعل هي هاته بمعنى باودة هي هاته هي بي هاته هي هاته لي بمعنى باودة تسمى تسمى فعل وشتانة شتانة بين زيدين وعمر شتانة بمعنى افترقة شتانة ما بين فلان وفلان يعني ما بين يثن هذيك اسم فعل وهي رفعة بعد الفعل يكون فعل يكون مطبوع بعدها شتانة زيد وعمره وش نقول الشتانة اسم الفعل صح وزيد فعل فعل اسم الفعل وكذلك اسم الفعل اسم الفعل في نحو في نحويه اقادم ابوك اسم الفعل هذا اقادم ابوك هذا اسم فاعل يسمونه ومع ذلك يرفع الفاعل أقاذب أبوك أبوك هنا مرفوع بها مرفوع اسم الفاعل اسم الفاعل سقوة فالعقيق وزيد مع معطف عليه وأبوك كل منهما فاعل اسم فاعل يعني الفاعل عنده أقسام وأنواع الظاهر منه قال وهو على قسمين الفاعل الذي يجيب بعد الفاعل على قسمين ظاهر ومضمار ظاهر بائم ومضمار موش بائم فالظاهر نعو قولك قام سيدون هنا يا اسنا هنا هنا الفعل هذا قام زيد وهو زيد افع يقوم زيد هنا ظهر قام زيداني ضحر زيداني تثنيه يقوم زيداني اي قام زيدونا يقوم زيدونا يعني هنا فعل باء شباب كان مفرد والله موثنى والله جمع الرجال, جمع الرجال هند تقوم هند الهندان تقوم الهنداني قامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهندات وتقوم الهند وقام اخوك ويقوم اخوك قام غلامي ويقوم غلامي وما اشبهني هذا كله مثل نتعال رحمه الله تكلمت بالشيء ايه هذا كله مثل يسمى تقسيم الخشره واقول ينقسم فان قسمين الاول الظهر والثاني المضى فاما الظاهر فهو ما يدل على معناه بدون حاجه الى قائل هذا ظاهر الفاعل الظاهر وام الفعل المضمن فهو ما لا يدل على المراد منه الا بقالين تكلمين او خطاب او غيبه والله على انواع لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعة جمعا سالما أو جمع تكسيا وكل هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكر وإما أن يكون مؤنثا فهذه ثمانية ألواع وإذا فإما أن يكون غرابه بظلات ظاهرة أو لظمة مقدرة وإما يكون إعرابه بالحروف نجابة عن ظمة وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ناضيا وإما أن يكون مضاريا فمثال الفعل المفرد المذكر مع الفعل الناضي سافر محمد أو بينه <تصفيق> حضر خالد ومع المضارة يسافر محمد يحضر خالد وضح ومثال الفعل المثنى المذكر مع الفعل النالي حضر الصديقان عندما قال الماضي الصديقان الى المرحوم وعلمه طلبي نيابه منظمت عني انا عن التنويف سافر الاخوان كذلك ومع الفعل المضارع يحضر صديقاني يسافر الاخوان ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكرهم بعد الفعل الماضي حضر محمدون حضر الماضي محمدون فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو وضيعه الطلاب مرفوع وعلامه رفعه ليه بتعاني الضمه اذا هو تنع صح حج المسلمين انا بهاتيه عشان راح حج, حج المسلمين ومع الفعل المضارع يحضر محمدون يحضر محمدون الفعل المضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره هم محمدون فعل مرفوع بالواو ليه بتراي الضمه لانه لا... لانه يراء صحيح والنون ايوه ايوه طبعا التنوين في الصرف ايوه يا حج مسلمون يعرب فعل مضارع يستمون الفاعل المطروح و هذا تصرفي هذا تصرفي الويب دا ايوه الويب ني هذا هي وضعي وضعي التنويه. التنويه جمعة تكسير جمع تكسير وهو مذكر مع الله حضر الأصدقاء حضر أخي الماضي أهيه والأصدقاء الأصدقاء فاعل مهي مركوب طمشي مركوب طمال ظاهره أخي اهيه صاف على الزعناء ومع المبارع يحضر الأصدقاء أهيه يسافر زعناء انما فوعان لا ترضي ضمن في كسر يائها ومثال الفعل المفرد المؤنث للماضي حضرت هند حضرت اي والتاء علمتني هند تخدمتني اي وهند فاعل هند هل ما تهيش؟ ايه؟ سافرت سعاده سافرت سافرت سافر. سافر. سافر. في الماضي سعاده في المفر ومع المضارع تحضر هندون تحضر في المضارع هندون في تسافر سعاد تحضر في الماضي هل أهلا مكاشر من يبهنها؟ تحضر الضم والسعاده في الموضوع. صح و مثال الفعل المثنى وان مع الماضي حضرتا الهنداني اه شوف دي تش تش دي دي بالالف انا بنقوله الرو ايوه الهنداني فعل ما هو وعالم الطرفين الالف والمياء ليه الضمه هذه مو لانه مثل صح والنون في وضع التزميد في اسم ومع المضارع تحضر الهنداني الظروف الموضوعه عن الضمير والنون يوزع عن التوي ومثال الفاعل المجموح جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي حضارة الهندات حضارة في الماضي اه تأنيف ايه الهندات مرفوع بالالف بالضم النشيء بالضم النشيء بالضم أه. ايه فيش نيبان فيش نيبان نشيء الزينبات سافر الثيرمال في الماضي من كتابات زينب تو فاعل مفعول تطراق الاخر و معنى المضارع تحضر الهندات كذلك شغله الرب ربها فاعل زينب المضارعه فقط المجموع جمع تكسير وهو للمؤنث مع الماضي حضرت الهنود حضرت خبر الماضي الهنود فاعل مرفوع بالضم طاهره اي سافرت زينب زياني كذلك تكون المضارع تحضر الهنود تحضر الهنود وتسافر زيانب يشترط ارتفاع نحو نحو بارا بضم جميع تقدم من امثله مثال الذي اعربوه بالضم الظاهر جميع من الامثله ما عدا المذكر انك يكون المؤنث اه هو جمع التصحيه لمركبه الذي اعربوا من ضمه مقطره لالفعل الماضي حضر فتاه حضر الفته الفته الفته المرفوعه مقدم على طريق مقدر, مقدر على من عن جمهوريه تعال سافر القاضي سافر القاضي فاعي مرفوع ذو علامه وعلامه رفعه حد من عن جمهوريه تعال اقبل صديقي تقبل فعل مضارع تقبل <تصفيق> فعل مضارع ما فعل ماضي صديقي فعل مضارع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء منع من مالو. على الياء لا اقبل ايه تلقى صديقي منع عن ضريه من ضررها اشتغال اشتغال المحال المناسبه بحركه وان شاء الله وخصوصا عشان الموضوع المحل اشتغال المحال المناسبه اقبل المساجد في ان صادر منار للملاحق ومنع يحضر فتاه يحضر في المباراه المقصوده المباراه فتاه اذا ورم الضماره علامه تظهر انت عم الظهيره ها مقدر على العيال نعم ضروري هذا اقتضاء صحه هم قالوا وكان نقول هو رايت القاضي كيف انا اعقبه رايت اجي ماما رايت القاضي هذه بي اس كتب اي تو اي تو ترعش ايوه والقاضي قاضي فودي ايوه قاضي ديو هذه لا ضحكها في حالة الثيقل هذك في حالة النصب يروح النصب هذك رأيته قاضية رأيته قاضية رأيته نصب النصب تتحضر رب ايه يقبل صديقي يقبل يوث مرفوع الضرعي الظم الضربع الماهرة صديقي تاعي المرفوع رفعه الكسرة الثالث الظم المقدرة على الكسرة على الياء ما نعم الضبيه على مثل الياء ومثال الفعل الذي اعربوه بال مثال الفاعل الذي اعربوه بالحروف لا عن الضمه لا تقدم من امثله الفاعل المثنى مذكر أو المؤنث واملات فعل المجموع جمعها صحيح من ومن امثلتها ايضا نعل على الماضي حضر ابوك ابوك ابوك ترادف بالضم يعني منصوب سافر اخوك صابر ابيك والدال دخوك تاعك تدخل بالمنه يحضر ابوك في المظاهره للمظاهره في ابوك تاع المسؤول اللي بيوجدنا بارك الله فيكم نراجع كما كما سمي حاله بكره يتا منسفون مثلا وصاليه لايه العالميه لقد توقفنا على انواع الفاعل